نحاول نجيب الصوره بتاعتنا لا طبعا احنا نحاول ان احنا نكمل الصوره لان هذه الصوره لان هذه الصوره هي الصوره العكس من الصوره اللي هي Ага, вот здесь. Гараж, где я вижу эту шуруп в голубине на кухне. Так. بقول لك اشد كلمه كتاب في كتاب للريسانسه القهر هي اول مو في الصوره دي خالص كلا اصعب كلمه فلس في النص كلا وفعلا وزي كده كمان لما كنا بنتكلم عن عتاب الله عايز يقول لي انت اصلا لما تكوني من الباب وما بيتاعش مستحضره ها لما يعتاب اللي احب اللي احبه لو بيحبك احلفه احلفناه ويستر حبك ويحبك ياس حبك ياس حبك ويحبك عادي تحفظه بالأول مرة من السبب لأن إنت وبيت تحفظه بالوحدة كيف أصارك؟ أما الإتاب فبالأهبت أخلاقه والحب يمسقق بالإتاب ويزدقه يعني أنا وأنا مرط يمكن أن تكمن عليه أن يقول الله أنت مرط عشان كده وليس عشان حاجة وله ليس عشان حاجة إذن الإتابة يحفظ إلا بينك أنت ومتحبين حجب. أما هذه الأحبة تقولون أنت مليل يشلق لك ولا عدلك كل واحدة على صف؟ ها موضوع جيدا العتاب ده يكون كل ماين الأحبة الشطر ترسل أما العتاب فبالأحبة يسلقه والهم يصنق بالعتاب ويذوقه هذا كلام حق ثمان فهذا هو الوزي الأول من الصورة التي حمتناها ربطة يبقى عشان أذكر إخواني واحد نتكلم عن الضرب في الصورة والرابط واستخداره من الصورة عمل شاء يحتاج إلى إعمال الفكر ومدوبة النظر في الصورة فالرابط في الصورة من قلتين بيئتا ومن أولها الثلاثية هو أي علم الله عز وجل بالإنسان أما النظر الأول بطبق تاني هو ما يسمى بسر التقسيمات السورة فالسورة ماذا السبب نفسها أما القسم الأول فهو يتكلم عن علم النهر بالظاهر وعن علم الله بالقاطل فالله عز وجل الأعلم بالظاهر والنهر والصراف هذا هو الجزء الأول وبعد كلمة الجزء الثاني إلى أخذ الصورة وتكلمنا سابقاً ثلث عائل الرابط ثلث عائل النغم وقلنا إن هذه الصورة تتميز بأن كل مفتاح من مفتاح الصورة لنغم لنغم لو اعتبرنا كل آية من هذه آيات الصغار مفتاحاً صوتياً لو اعتبرتم مفتاحاً صوتي لو جيت ان هذا المقطع الصوتي له جماليه واحد ها اثنين صح تراصف بين الحروف ثلاثه قصر هذا المقطع الصوتي هو اللي يجي عندنا في, في الصوره وهذا هو السر في أن صدر منك حدا يسمع الصوت على راس الصوت الجميل هذا وهذا إذا وإنت اتمع قصة عدس من واحد صوت حجم والأنت بصل وقعه تقول بصري ايه؟ تته profesor اه الواحد الشجب كان ليه الخوارج ما dediği للقرآن؟ احسنت ما بتقر عليه القرآن بتهزي ليه خوارجيء ما بتقر عليه قرآن عليه القرآن بتهزي which is what? خبارة أنخب What في حاجات تالية جمنيات يعني منظر الجمنيات اللي يطرق 마�يفوك وقت بالأمان أن اللغة العربية لغة موسيقية تاني؟ أو تاني؟ ها؟ ها؟ هل هو؟ اللغة العربية لغة موسيقية إذا شئت أن تتعرف على نزائل اللغة العربية فاسمع للغات العالم فرنسية مثلا يكرهت نفسها ثم واجهت إذها إذها إذها إذها إذها إذها تكره الإذها المتلك مثلا المال المال آه، تسمع آه. الجماعة بتاعه روسيا خوش ولوف خوش ولوف ايه تكرر حرف الشيل والحق بجانب جانب اسمع اين لغة الدونية؟ اين لغة؟ يعني هما بيعتبر ان اللغة الفرنسية بيه لغة البيان روانسية ان البلداء اللغة بجانب الانجليزية يأكل ده في اللازلية أو الإنجليزية ولكن لا تجد موسيقى عربية فيه موسيقى إذا نخطى العربية ضدها موسيقى فيها موسيقى خاصة به تنزاب منها عند نصف ذاكروف أنا لا أقول ذلك من الباب التعصب للدبع ده الكلام ده إحنا مع الفنوشي قلنا إلا ما قالوا يعني أنا أصدر مثلاً إن شعيراً أعجميياً حضراً مؤتمر شعري مؤتمر شعري راجل خواله انا في الوسط فتقول واحد يطلع يقول قصيده ويكسر قصيده وبعدين يقول ما تعليقك فالخواله اللي اللي بينها اما اللغه العربيه فهي لغه ونص الفريق ونص الفريق اللغه العربيه ما تسألش الحروف المتكامرة كتير دي يأخذنا الحرامي مالغونا اللغة العبريقية مش ما حكرا؟ نا وقت <تكلم> تكرى اللغات اللي بكتنية كنت أخذ مش اللغات معينة المقدة أنها لغة السامية بمعنى أنها لغة من أخوات اللغة العربية تمام؟ <تكلم> حتى اللغات الأوروبية ماشي <تكلم> كده؟ تب الحرامي حتى الإنجليزي آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� نفس الشكلة يعني لا تكنوا مش بالنغة العظيمة وأنا فكرت لكم قصة رجل من رجال الإزاع البريطانية رجل تكن مزيد للإزاع البريطانية الهيان بي بي شير فكان يعرفوا عند مزاج احنا فيه مزاج دينا ناس داعوا سجاد في, في ناس شغلية اللغة ونزين يوعية موجودة في كل مكان في الدنيا يعني أنه ليه واحد تصريف صريف لغات بسرعة واحد تبقى هلأ لغات بسرعة شغلية بسرعة حب اللغة والشيء من ضمن هؤلاء الناس الذين يحسنون اللغات ليبوا هؤلاء فأتقن 35 لغات بين اللغات الحية واللغات المريضة 35 لغات فلما على المعاش يسألونها ما هي اللغة التي تعديهك كثيرة؟ وتحب لو دارستها أو دارستها دراسة أوافية فقال ربه بل ترد اللغة العربية لغة العربية. العربية اللغة العربية اللغة العربية لغة موسيقية تحد جديد فما بانك بعد إذا اتتمع مع هذه اللغة الموسيقية واحد حاجز. وبعض الصوت جميل برضه ضمن الصوت الجميل ده اه كده باين ها الحروف ها الشمال فاصله يعني قلنا عبث وتولا الفاصله ايه هي تولى عبث وتولا ان جاءوا وما يدريك لعندهم يتزكا او يذكروا فكانوا تعو ذكرى ليا يونس دي سماه فاصله مع تلاوه الحروف يعني ايه تلاوه الحروف ها عندها لكده تلاوه الحروف يعني ايه بنشكل في اليسار نطق مع مفيش حرف بشكل حرف احنا ما عندناش حرف ها بالشكل ها ما بننطقش حرف بالشكل مع واو اوه اشكوا وقاف من جهه القف وهي شفه قبر حرب القف بالله عليك انت بالشعل ده ولا الغاز. في الغالب جسم كان زمان لما يكف واحد ناس عنده القف ده او في سنه تعرف صور البيت <تصفيق> وقبره حربي وقبره حربي دي ثلاث مرات وقبر حرب وقبر حرب بمكان القف وليس فقط قبر حرب حد عنده القصه دي يقولها السحاب اذا انتم كان يقول لك هم الذين قالوا هذا البيت من الشعر ابو من اللي كان بيقول شيء متكلم هذه القافات القافات للالم المتكلم وخلقته بالهم الذي ثقل الحشا قلق العيش كلهن خلاقل باللخشان واللغازات او النقاتات <تصفيق> النقاتات كلها فمش كل كان المسلم بن وليد سلت فسلت سليلوها فأتى السليل وسليليها مسدولا ده شاعر ماذا؟ ده سليل بردي كلمة أنا بردي؟ قولت بودر مين؟ المتنبي شاعر العربي الكبير يقول فقلقلت بالهم الذي قلقل العشاء قلاق العيس لكلهم ده من لعنة شاير. مش, مش حد يعني لسه بيجوزها او حد مغمور مشاعر كبير هذا البلاء غير موجود في القرآن الكبير ما تقعيش حفظين مش مع معرفة كان زمان يقولك ايه القرآن مو مش تقوله ازاي شيخ تتبعك بكلام عايز اقولكو اهمية الطرسة اللي احنا بناتناوينها كايه تقوله ازاي يقولك مثلا عدس ما ينفعش تخوش كلمة عبس وتقول قطب جبير واسم ويعدك الفلسفة الاصلي معناها كذا وعبس معناها كذا وعبس حولى والطرحان استخدم الأحر والقضى ويعد الفلسفة بالطرقة دي ويعد سولى الناجم الناجم دي محصوطة هنا مش عشان المعنى فقط عشان ايه؟ الناجم النجم انت بتحط انت تشوف عشان يكون ايه عمارة متركبة متكاملة متمثلة مع ماذا وتقول انت عايش ايه دور؟ يعني ايه خلق توقع هوا ديه الزبط كبير فكلمة دي مهمة جدا في الدراسة ولذلك كل ما فيش حاج لدراسة القرآن دراسة صوتية دراسة صوتية يستحطاها القرآن الكريم ما فيش لدرجة لبعض العلماء قولت الفرآن يحتاجوا إلى دراسة صوتية كمية متكاملة أكتر ما يدرسوا الفرآن دراسة صوتية هم هم؟ هم؟ هم؟ هم؟ هم؟ هم؟ هم؟ متون التدويق؟ بش؟ جماعة متون التدويق ذي وقت الحروف رفت بنا كيش فخد الحروف صفات الحروف افكر بقى على لا المد لا الهمزه لا مش عارف ايه حقق هنا افصل الهاء والهاء هج الكلام اللي هما بيقولوه هما بيقولوا الدراسه الصوتيه بالنسبه للقران كده هل يحتاج اعظم من كده يحتاج اعظم من كده القران موجه بالنسبه لخصائص الفن ودي بيقول لك حدثت الجواهر كان شوف اخلي الحفل اترى حفل ثمان فاصلة عمش والتولى ايضا ثلاث حاجات اللي كان معلوم بالليش بالحروف او بالليش بالموسيقى بالقرآن او نغر بالقرآن واحد قصر الحياة اثنين الفاصلة الفاصلة ثلاثة من الحروف او تناقض من الحروف ثلاث حاجات الحامة خلاص؟ عمش والتولى انجا اهل اعمى ومن قدريك العلم كانوا جمعاً يقولوا لنا إيه؟ الله شبحانه وتعالى ذكر ابنهم المكتوب بالنوضعهم يعني طبيره وهذا يجعله طبعاً التعييب المكتوب يقول يا شيء مش تعييب ولا يقول لك هذا زمن هذه غيبة يقول له مش غيبة مش دي مش غيبة. ليه؟ هل يجوز أن أصف الرجل بعين فيه نعم؟ يجوز أن أصف الرجل بعين فيه مثاله للتعريف زي ما سأقول سليمان بن هرام من أعمش؟ سليمان بن هرام لماذا سميت أعمش أو لقبة من أعمش؟ لقبة من أعمش من عمش في عينيه من هو الأعمش؟ إمام أهل الكوفة الذي كان لدي مع بيها الذي كان لدي مع بيها الحديث والقرآن كان مخرع للقرآن الأعمى حاضر على تكبير في الإحرام مدّة أبيعنا سبعين سنة سبعين سنة لا يدّر بتكبير في الإحرام وكان شحيح جدا بالحديث سليمان بن مهار ولو نجال جميل جدا مع إولادة كبيرة في الصباح شور سليمان بن خلاص؟ لما اقول مثلا ايه ده ناز اسمه عايزينه ينزل ناز خدنا لكم بس صوره ثانيه من نفس الصوره الراجل جه اه طيب خلاص يلا يا فكر طيب لاين جيروا <تصفيق> <أغسط. تصفيق> الأعرف. ما في كانش فهمت اا ايه ده الاعراب <سؤال> هنا مين كمان probleme ايه هي انه نوع في التشكيل فهي لو صحته بالاعراب الاعراب كده مين لو صحته هنا انا لو صحته بالاعراب بمعنى مزغاب التعديل او التنقيص من الله التعريف ده هو يعني بتحس ان ان هذا انتصار صحيح صح وهكذا والذين كانوا زمان يعلمون يقولون الذنب يعني ذليبه ان الذنب ليس بالذنب وليس ان الذنب ليس بالذنب وليس الذنب ليس بالذنب المتظلم وما عارف هم ما في الصقي ومزتهتي ومطالبه يعني <متظلن> الذم ليس بالغياب في شركته متظلم يعني حاجه يروح ياضي كلمه واحد راوح في العمل اقول له فلان وحش فلان فلان بيشتغل فلان فلان اللي يعني يبقى دي ايه ده متظلم فلان فلان ده بيقول لي فلان فلان فيها مذكره يقول ايه ها ليس بالغياب في شركته تضغط على اه فازم كويس من يبقى في اختلاف متظلمه ها وهو عارف انت عارف الشيخ الطويل الرفيع ده رفيع قوي اه عارف الشيخ الطويل الشيخ الجار بيجيبوا بالليل اه الشيخ اللي بيقعد في حته كده اه انا promoting... التنط... التنط... التنط. التنط التنط ايه من التعديل انت عارف الشيخ ابو ده عارف ان الدنيا ابو ده من المشاير بيعمل ايه يا واد انا انا سرقصه ها زلمه لسه غيمت في شيفتك متضلم ومعاملني ومحزمني قلت لك الدنيا مش سوق وحش مش فاهم البنت دي ما ينفعش البنت مش كويسه ايه مش كويسه لا بيت. وميزاوا العرضه ان بتكلفش اعراض وميزاوا العرضه انا اكلف في كل حاجه الى اعراض لاعبين يعني ايه كان ممكن تاخد بالبيت مثلا والمدارس مثلا بتطلع الساعه 2 او الساعه 3 الضوء مثلا او بعد حاجة مش قويسة في حقي كمان في البيت تبكتوش في البيت وتطلع من باية طب فنقول كده هزمه هم وليس بني باية بشكلة ومتظلم ومعرفك ومهزدك والموزن فسعر ايه موزن فسعر يعني رجل ينادي على نفسه بعنو من احلي زينا اهرائي هم رجل من ينادي على نفسه بعنو من من احن زينة يبالو حرمة ده ملوش حرمة وراني بقولي يا انا مرتش اللي حرمة بقولي لها اصلا في كانيش حق حق ويقوليه حق الناس اسمه نفسي هونه اه هو بغير اللي اعقص انه مرتش وبيأخص الوقت وعمل كلا يبقص شدولي الصدق وبيأخص التشدق عايش تقولي يبقص شدولي تخبير بطورين هربعين عامين تقولي بقصوا ما تشبينيش حق كانت حق اقوى ده حاجه يا ساره بنخرج بقى اسمها امراه مثلا مشهوره انا كمان اروح ان انا اتكلم في حاجه زي دي بس بقول لك دي ما لهاش بنذمه ها ليش ما ديش التفيش في والله يا فلاني فلاني شيء ثمه هو انه كذا كان مسك العصير طلبه هو ايها يعني الكلام مثلا انه فستفتر ومستفتر وما طلبا اعانتك في ازادة مركان انت عاشق في ولد مش هاش بيش سأل فلاني فلاني فلاني لبن طلب العام لهذه المركة فلما قولك فلاني فلاني فلاني جيل سلامك فتاعت الزموه ليس من جميلة في ستة متظلم ومعرّز ومعزز ولمصدر فسقاً ومستغطين ومن ضرب الإعانة في إزالة من الكامل لهم ليس ستة لهم كون جميلة هل هناك من العلماء من في هذه ستة؟ نعم هناك من العلماء من في هذه ستة ألزموا ليس من جميلة هو مقدم ومعامل كل عقوده او غيره الذم ليس في بات في 6 المتظلمين او عرفهم ومحضرهم ومجاهرهم والمظلم والمجاهر والمظلم والمخفي والمستخفي طلب يا حاج الذم ليس نريد اتهام الذم متطلم ومحذر ومطلب الإعانة على إيزالة إذا مكافر ومكافر إيزالة في إيزالة في إيزالة الله شكرا دل نسبة كلمة الأعمى عبس وقت بلّ أنزل أم الأعمى وما يؤذيك نقول لي بعض في القرآن ما؟ ما اه قلنا اتلوك اجاب كان اجاب معانا ما يجي في دماغك مفهومه ايه وهذه بالدوليه ايه ابو احمد ااا مش حاجه مش حاجه اه دول ثاني دول ثاني عارف صح وانت والله انا وما يمديكش ما تشلعش خالص اكيد يا باشا ايش في حضرتك يا شيخ اكرام المسؤول الزمن الايه عايز شويه اقول لك ان يا اوجام وما يجيك الا على الذكر او يا شكلهم في فم زي كده قالوا خليك هذا هو باطن وبيض الحرف مش سامع هو بيقول لا لا عرب لو ليه دي مشيمه اما بالنسبه لنا كانت لا عليك دي مش عايزه تطاق في من عيله القومي اه هو نفس السنه اللي دي ظاهر نفس السنه المظلمه اذا دي بتخصه تتعرض لدبي وليه اللي حصل ده كان هناك هو كده بقى تضحك تقوم يعني من وصلات الدعوة يقولون أنه يجيب الكبار يجيب المعجل كله طب قلنا كيف؟ وقلنا أن القاعدة دي مصطفى كل دعوات الأنبياء تقوم على كيف؟ فقراء فقراء شيحنا قلنا كيف؟ فقراء فقراء كل دعوات الأنبياء تقوم على المثال الفقراء والمساكين وبعد كيف يبدو معنى أنوية؟ يعني في العام السنة اللي يجرى لا سيارة أبو ستان الدخاء في العام السنة اخواني ومهيدي الناس بتقول انهم اشاموا في عام الثامن الهجري اما بالنسبه لصاحبه المسلم الذين عملوا على كتاب في بناء منذ سعد بن الولا وسي علي بن الطبقان ها وبلال بن رباح ها زي الخارزمي وجيني الزهاري يعني بسيدة ديجة دول ما كانوا يعني اللي هو يعني او ما ظهر أصمى لهم صحيح بس ما يقول حق فلنبه ما قال استتبع أمه الدعوة دخل الباطون صحكاً وصحكاً هذا كانت في دراية كمية حتى في الدعوات اللي دول يعني انت مساكسي وقال رأيه بسيدة الدعوة تصدق إلي حوالي كدومة شاكين وفور كان الشيخ حامل بسيدة طاية دماعة بسرق سنة كان كل اللي حواليه ايه؟ ها؟ كان جوابين بزور ومعروف ان الجماعة جوابين بزور طبعا منهم ايه؟ صعيب صعيبا، هم دول حواليه وما سكين وفورا بقى اخوان يوسفين الشيخي بدنا راح نطلع كان كل اللي حوالي, مين؟ مين؟ مين؟ اللي حوالي. اللي كل اللي حوالي ناس مسكين وفورا كل واحد يشتغب بتاع بتاع بكل حواليك وبعد اللي التعوى ها؟ دي مهما عيز القوة ومعين تقول دي سنة دولية دي سنة دولية دي سنة دولية فنزوله فرابين عديد هالأراجي ما يقولي نيشه صلى الله عليه وسلم يا محمد نصفتش بلد من نصف مباردو ويشاء روع علي القدير أن مبايد دخلف هذا يتفنن في إذائي نيشه صلى ويتفنن في الحض على الدعوة ويتفنن في إذائي المسلمين لدرجة أن الذي توضع رقوين مين نفت من خلف الرصوص فصل النافشة صدر الوحيد النافشة صدر قدر في الحرب هو مين وبين. في الحرب مين فذلك يجيب تكي او لعظر كفر لعظر كفر وبيل من خلف عبسك والتوارجك انت أهل نعم ومن ذلك الأعمال يزكي او يذكره اما من استعمالك فأيضة رصوص وما عليك للا يذكر واما من ذلك ياسع ورقشة يتعاني جناتك كلا هل يفرش سيبطوا ليكاً؟ أصعب أصعب كلمة وأقصى كلمة وأقصى من الله ذلك يا أولاك لأنهم شخص الله يجب جائزة كلمة كلمة سردع وزدس كلمة سردع وزدس كلا كل بانري عادي وهي انها تشكر ايه اللي انها انها, تستر. إنها, إنها تعود عليه الموعظه الموعظه فكيف انثى انثى انثى انثى انثى تشبه فمن شاء ذكر ايه ذكر ذكر موعظه هي موعظه شنو بقول شبه موعظه وما زكى وكل ايه اقول لك شيء عشان تشجع شويه عشان تفكر شويه كان انها بشكل الجبال القايمه في السماء كلا انها تشكر هذه وعظه الواحد دايما يتذكر يتذكر ما سكن دي نيه وذكر الصح وضوء الله علينا كانوا يحبون دائما النواطعه هو مليون جنين باطنه الباطن بيظهر والظهر بيظهر زي باطنه ده بقى الظهر زي الباطن والباطن دي ظهر زي ايه مثلا دي فلو عندي برضه وصل ظهره وباطنه يعني تركنه مش كده ما نفكرش بقى ها هو منفته جميل باطنه <تصفيق> <تصفيق> وهاه ممكن على الباطل جدا كان الشغف كده يعني ضمن حاجات وتدبرك يا رش ضن حاجات ودي بيعمل شكل اللي انت تسمعها وتشوفها السلف ان الرجل يحفظ كتاب الله ويعرف اخوه انه قد حفظ كتاب الله ده ثاني معقوله يعني يبقى هو جنبه هو حيث الثوره بينه وهم يعرفوا انهي كل جنب رجل يا احنا عارفين زمان زمان ابو السفح تقليل التجربة وهم دا ماشي معي عشان يستخدط خدو ان هذه ان اتهابه لسه هذا فيه ليس سبيله فهذا يعني لو دا فعاليني تسارك دايما لأنه هنا صارك وزي الباطل والباطل عمل بهذه ايات ثلاغ انها تسترع واحد يشيك التجرب يعني واحد من منذ العائلة يعني واحد يشيك واحد يشيك ممكن اتكربك بانياري بسل شيء وليجأ يعني ليجأ إنني مثلا ليجأ إن أنا أمورك ويبهاتك ليجأ صلقة نفسية عليك طبعاً هذا بالصح يفسد ميتك ويفسد الإخلاصة ويعتر عليك ديماً إنني بخدرنا فرصاً إنني الشيخ والإمام والوعش الكبير للناس يلا تردونه وكلمة طبعاً او ان انا كلمة في مسألة دنياوية وانا ارضح منك عقل وانا وطبعا ان تخلل الوحن ايه؟ لفط وان مرور وان الوحن جارك عن وان الوحن دايما انتناك عقصة للناشرة وقول صح تخلل الوحن عن ايه؟ عني دايما انتخل وانشأ ناشي تلا ان لي تلا ماذا؟ انها تذكر فمن جاء ذكر ذكر isso afmukarrar wa ashuq bihi sahiha san su bihi san bihi programat ta'ish ta'ish kifak ta'ish wa yajish المامدي اهلا آه... آه... وسهلا حضرتك طب دكتور هشام مين دكتور صلاح هشام ايوه ما شاء الله الله يا جماعه طب بيقولوا آه... كان انها صح صح كنا اننا في صفحه في صفحه بس صفحه <تصفيق> إنه... أي... جمب في صحف المكرمة مكرمة من باري التكريب والتعظيم والتكريب تنتبه لنا على النهر في صحف المكرمة هنا لا تتلاب معنا هل هو الصحف المكرمة هي الصحف التي لأيك بلايك أما الصحف هي المعنى القرآن تحتمل المعنى طيب خصوصا المقارنه هنقول انها مؤكده ان شرطين مكرمه مرفوعه اي مرفوعه الضم مطهره من الدنس والشت ودكس كلها منها تذكر كلها منها تذكر تمام عشان ذكرها في صفحه كلها منها في صفه مكرمه مرفوعه مطهره منها ان تسعي مماركة. كرامي كرامي كرامي كرامي وصف ليه ملايكا وهذا وصف ليه محمد القرآن إلى الذنبية الصلاة الضارعية والذنبية سنزل بها على فضل 20 سنة كان النازل بالقرآن ضر كريم فما ما يبقى صح؟ صحيح هذا في صحفهم كرامة لها معنى أيه؟ يعني. يعني لوحي محفوظ. لوحي محفوظ. القران والملائكه الصحف التي بيد الملائكه او ولكن انا اميل في طور الجنيد وتنزل جاه نام والحق والذي يستطيع توجيه في الاول اول ما صح الحمد لله لله لله الفواهد والبواغ الله عز وجل أعلمه بما يذكر الإنسان أو بما يذكر الإنسان في حاجات, في حاجات تذكر بالخير وفي حاجات تذكر إيه؟ التالك الله عالم بخط الإنسان آه وزي للإنسان عجل بس سارة ناية وزي تنظر يعني وزي تنظر الضرطة وشمع في هذه الآية <تصفيق> الرابط هو الله أعلم بالإنسان وزيجي إكرامه له في الأشرة قتل الإنسان وماشي قتل قبير دخل خلال أو علام إنما أليه قتل في إنسان قتل الإنسان أي يعي الإنسان ونصب الإنسان كافة ولذلك كان يقول لك كده كله قتل الانسان فوان كافر. مش الجنس. فاناك ايه? الكافر. او دينس مش جنس الانسان لا دينس الكافر. قتل الانسان ما? ما اكفر. المالية عقوبية ولا استفترمين? وعشان فقط. استفترمين. تحتمل معنى. تحتاج المعنى التعدد وتحتاج المعنى ايه السفه بتعملوا غظره اه ليه هو السفه ايه ممكن؟ ممكن. ممكن. ما ايه ما اقفر ايه اللي يخليك يحن كفرت الشقه ما اقفر من الذي جعل الانسان يكفر بالله من الذي جعل الانسان يكفر بالقران من الذي جعل الإنسان يرضي القرآن نفسهم يقول ليه ما أخفر ده أخفر وفي معنى ثاني من يجب بيت على شبيل إيه التحقق ما أخفر يعني ما أشد كفر خلاص؟ يقول لما هي, هي أخفر؟ استخامية أم تعقبية؟ تحتم المعنى محمود وضاء أحمد آن شعبان؟ اخ بيقول لو حبيت ان جاوب اقول ان بس محمد معلش يا هندسه لو حبيت لو حبيت ان انا اقول بس حسب ما انا مفهوم يا بس <تصفيق> هو معنى ايه الجديد الاختيار يعني في اوجه في القران يعني مش بنقول كده في اوجه وانت تقرا بسرعه لو انت رجعت الى اصول العلم يعني مثلا <تصفيق> رجعت للنحو تحتمل ايه؟ الاستاذ بميال وتعجبين رجالة اللي معي تحتمل الناس بميال وتعجبين طيب الله هاي بقى هاته هاته هت... ايه يعني هاته ازاي؟ هنا التنام فيه تنام ما تتدارش تترجع بني معنى ايه؟ يعني اذا قلنا مسلا في صحف المكرمة لو قلت هذه هي اللوق المحفوظة يحتمل؟ يحتمل لو قلت القرآن ولكن أنا وارحة القرآن جيداً وليه سألت لها تتسكيرها أكبر تتسكيرها بالنسبة لي زالي ماذا إذا كان في القرآن مغروم صح ما أكثر تستحمل جيد تستحمل تحتمل وجودها تحتمل أن تكون تعقوبية وتحتمل أن تكون سفاً ما أكثر يعني ما أكثر قوتي للإنسان ما ايه الشيء اللي دخلت؟ ان سرب البينه حتى يعني ما ضعف وده وعليه على ايه يعني؟ هو الانسان عليه ما اقصر ايه الاقصى ومحل كفر كده وكده من اي شيء الفرق خلقه ايه؟ كتير بالنطفة <تصفيق> <تصفيق> والأطفة إيه النطفة على الماء القديم الماء والرواكب ينزل بتنمين نطف والماء اللي بتنزل شفت نطف فإذا كترعنا أمركب وما أمركب أقدر الله محسن وجد يسبب إيه نطف الدنس شفت تقسيم الضوائق اللي منسمي ايه؟ مه؟ مه؟ مدرم اخواننا اخواننا امنات المخصرات امنات المخصرات منسمي ايه؟ بجتبال نصف زباك مع نصف زباك منسمي ايه؟ أمشاد أمشاد على الميسان لقيله من الطاقة الميسان في المشكلة إننا خلقناهم نهي؟ نهي؟ نهي؟ نهي؟ نهي؟ نهي؟ نهي؟ نهي؟ نهي؟ نهي؟ نهي؟ نهي؟ نهي؟ نهي؟ ما نعيد يقول <تصفيق> صدق يعنيه بتختلق السيزائي وضع الرابط إنه ما هي فيه ربنا سبحانه وتعالى عامل كل حاجة لها عامل أنه من بالبارد فيه نسبة خموضة ممينة ليس من خموضة؟ لو زادت نسبه الحموضه دي ما يحصلش خلل في التميه نسبه الحموضه ايه معينه المهم بيتزيد الميه المذنه نفسه بينزل ميه وبعدين يبدا الحيوان المنوي او في حيوانات منويه تشبع تشبع تشبع تشبع حتى تظهر فإذا تقدر الله عند وجد الولد تم الإحصار إذا تم الإحصار حينوان منو من, من الرب <تصفيق> مع الضيطة من الله تعالى يتم الإحصار تيب سمال ليب سمائة؟ النوت سمائة النوت سمائة إذا حدث التطبيق ده يوم يعني يزايع الوايضة فين؟ في الديدار الخنفي للرعب ويتم الحمد ويبدأ بعد بعد ما كده تضطه نه؟ في بحين تتلق في بحين تتلق في بحين تتلق وبعد يتبحين تتلق مع ليه؟ بضطه وبعدين يبدأ 11 11 وبعدين يبدأ يتخلق إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى أنت اللي بيبقى بها في بداية الحروف مثلا نحن نسللو الاختلاق اللي احنا نسلل في يوم عدد الثلوكة منطل بيه اللي احنا نسلل الاختلاق مش غمر ما اختلاق يتبقى على كده انه ممكن الماء اللي بتنزل مبارير راجل معديش حيوانات منوية راجل مثل ظروكي معديش حيوانات منوية يعني ما فيه ما بينازلش حيوانات منوية واختلط اطنائة طبعا ومال تبعا ينفع لي الحاجة؟ لا ولكن هين هو مطاطن؟ مش قام بشي الشيء ميلي كنا باسد يخواني انت مزيد بلش رجل في الحيوان المنوية والله يا فتا انت تباكي تنباتل بخطة طبقينة سبحانه تعالى تنباتل بأعصم طبقينة سبحانه تعالى يعني ما فكي شيء ومتبسون <تصفيق> الخيوانين مانوا بينهم من مرمخ من مرمخ على إنه قيمة التطيق والكير إنه حاجة بمزهيدة ما تباتل إيه من إجازة طبقينة سبحانه تعالى بعين في الواقع أقول إيه أقولي في الواقع يعني انتوا بتخلوا فؤادتكم بتخلوا لهم يعني بتخلوا لهم يعني انتوا بتخلوا له زي زمان في عالم ثاني خالص عباره عن حيوانات مجهريه قال لك اللغه دي ازاي انت بتتشغل ازاي ربنا يقول ها انتم تخرجونه ام نحن ظالمون اخرتكم اخطيئتم مئات ذنوب انتم تخرجونه ام نحن ظالمون وديت اللي عليه في مخطوطه المستديره دي من معلش يعني لو لم يوصل في القران الا هذه الايه لا واش عرف انه مش وصلت. هنه مش وصلت من دوتو التقليل. كان ايام مجانب وآآ وفي السبات. من اللي نعليين الحنبات المتاعلي دي التاية. اه. الشاهد. دوك فيه, فيه, فيه في اه فيه اه فيه اه فيه. اه يا بسان هو اللي بينزل حناس الميناورية. اه. <تصفيق> بس <تصفيق> ايه. <تصفيق> ايه <تصفيق> بس ايه. بس ايه. ننزلش حاملتنا الوي. صح? وبعدين هولي يقول سبحانه وتعالى ايه? قولي اه في اليوم في الانسان ويلا اكنا. اقول اه ما اعرف من اي شيء. من قططط? فطب. خلقت. خلقت. يعني معلش يعني انت روزينا عليك شوية ومية بيتك تزيلهم بيتك تعمل ايه? لما قارزت تبقى متأزة وارفان ويقول ايه انا عايزة تشيلهم. انا عايز اني اتنظف نفسي انا عايز ابقى انا عايز افصل انا متعودتش ان انا امشي بالطريقه دي ايه اللي جثا لا هو انا قصدي من عدم يعني المايه اللي انت مش بتحققها دي وشي فيها من شكل هي دي اصل الدراسه الفرق اللي فكرت ان انا اقوله ان فصل المهين حقيقي طب, طب يعني هو ده اللي بيحصل من اي شيء صار منه فقد تحضير الى التصوير خلق قفقط وبعد زياره الى خلق فقدرائكم صلي بس شغله الشريره ثم الشريره يسرى بمعنى ايه؟ ثم الشريره يسرى حاله في الخروج بالمضم لانه خروج الانسان من المضم او كريم الخط بيعفينا بقى أنا مش كيف يالين هنا بتتكون معالينكم فاجأ إن بتتكون بزيان إن راسه بيبا فيه تحت ويبا فيه راسه تحت ويبا فيه فوق عندما حصل أي خيار في المطابة ما يتمشي حمد ما يتمشي بلاده يعني فيه زمان يجي في الجامل إلا كنت رأيه كان زمان يجيب تقول يا كسيسة الدينة لما يعرضوا إيه هو يطالب سيدي لوان تبعالش كلام الوقت من شعك تبزني هيا عفوها بالجنب والا بو شباها هلاك وهو بقى يدفو كده ببطنه وبتاعو يولي حذكو كده بحيسي بنيه بتنتراسه وشباها طب يا ميزي بنيه بني مش هييني شباها هلاك وشوف بقى, بقى. شوف عظمة طبعين انا عايزة بشي يعني انت رضاكت زبا موضوع تشيء الرحم للعظمة بتاع الرحم بسيطة كيلة بفاكت يفكر. عشان راسي جنيه ديني. وراسي جنيه نفسها فيها منطقة ايه? في منطقة ايه? لم تلتكن بعدها. زي يفوخ لو اقع على رأس. الحتة ايه? ها? الحتة اللي تيبه قرية دين. فراسي جنيه. الحتة دين يا اخوانا. لان الاماكن دينة في الجنجمة دي ما انتصفتش. لانها لو انتصفت ها? الجنجمة ما تنفعش تنزل من المكان ده هناك فهين هنذا كنت تتضغط ايه اللي عملها تتضغط ده عمزة قورة لو تتضغط فيه ايه اللي خلاة تسمع هناك ايه الليونة المنبولة دي يا فوق اللي اندي بتشوف مطارة ده الجنجمة ما قدرين ايه شوف بقى شوف واحد عمي السكت او خب السكت او ايه فيتس يتشح شويه ويبلع بعضه في 85 حتى الست تقول كده انا عضم فقرك وبعدين بقى في نزل شويه في راس اكتاف في الضهر يقوم ينزل من طبعا في شوائي شوائي <تصفيق> زي شوائي الماشينه بتنزل بسهوله الموضوع ده يقوم نزل بشويش كان زمان بقى ونزل بجنبه يتعرض للموت لو نزل بجنبه ها يتعرض بالموت دلوقتي كانوا بيقولوا دلوقتي بنعمله احنا خيصري على ثم عملك يصريعون في الله يكبون بطن الشيء من كلامي ربنا سبحانه وتعالى يمكن ذكر الإنسان بهذا الشهر على طريق الكعبات ثم السبيل يسرى البقصود ايه؟ وروضهم بطن وروضهم بطن على طريق الكعبات ونفذهب الله قلت له إنسان الله أكفر من أي شيء خلق وبعدين خلقه في الصدر خلقوا مين؟ والنطفه الواحد شايف لما بتيجي على جسمه بيبقى عنده سيته مع خلت الانسان مع الفطر دي من نطفه طلعه فقد طاع ثم الجبيه اذاشر وبعدين ثم اصنع يا مخلوق اخبره يعني يعني في قبر اما اخبره جعله قبرا ايه قبر الداله؟ كويس ها كويس ها يعني جعله قبرا ايه قبر الداله؟ الارض الارض فن الارض دي ربنا مهيئ لها الارض دي مهيئه الارض دي مهيئه لنا في den alde moghjæren video stabdre å 26 måτο 27 månår på alle busse to ungeisse med en går hvor lagt sinning istelda-料 og skillset to h miste ti var det endmuş var det Radio- derivar tro med dig til vare endvius til alle stay sammen i det فيه تحترق موجودة في الارض شغلها الشاغل هم? وهي تبوش الانتف. وإلا? اه? <تصفح> اه? وإلا? هم? وإلا? اه? تكونة بوالة بالغرض الهي يرهمة. بوشة سوق بوشة سوق بوشة سوق. صحيح صحيح? طبعا دي يعني اخنا يعني امور الناس وما اتيافت بلافن ينعني اتكون بشكل مكانات. اه? وقلوا أنا خلقتك من وصف الحقيقة وفي نصبك خلتك من آدم واجعتنا القبر من باب التكريم يعني أكرمتك في إيه؟ في ملاية وأكرمتك في نهاية وأكرمتك ما بين الملاية والنهاية وأرسلت إليك وصف وأزلت عليك الكتب لعلّك تبتلي وأنت لا تبتلي كتل الإنسان يعني زي ما خصوه بإيه؟ كافة كتل مع الفرع من اي شكل خلقها ان نطفه خلقته فقط ترع خلقته يعني حلقه فحضره اللي بنسمها صوروا على اي شكل ثم الشفيده يصير على طريقه التعباس يعني ازاي هذا من بطننا ثم الشفيده يصير ثم بيطلع طب اسئله بعد اسئله اسئله ولد في بطن عايزة كان ديلة وانا مش برطنة. وراحك لطبيلة تلميشة تضلطت. في الرسالة. فبدل ما تحسبه تسع شهور قول مسلا عسويته بعد شهر. في برطنة. لين فعينتي من يعني سنة اه اه مثلا بعد سنة بعد بلد بلد تسع شهور بعد اتناشا شهر. شهر. ليه العقوبه طيب يا هو بيضغط في الكساء هو بيضغط المميزه الله سبحانه وتعالى تنظم خروجه من في ظرف معين السؤال ده هم بيسالك شاء الله يا جدع شاء الله فسالته هو هنديه انتم مش هنكمل ال12 شهر كامل ال ايه ما ينزلش الضغط ممكن لان الحته اللي انا قلتها خلال يا سوق كده دي ايه تمام تمام يستقبل عشان يبقى الضغط هو هيستقبل حد لو هي الموضوع كده فهينزل الضغط ازاي بصحا ايوه ممكن الضغط مش عارف ينزل انا حاطه وش انا حاطه من المسائل الفقهيه المطروحه في كتب الفقه الواحد زمان يسال خليني بغسط معاك في زمان في كتب العلوم الشرعيه كتب الفقه مسائل مطروحه ما هي افضل في بطن الام افضل مد للحمل بكيف اكثر 12 9 9 تطول شهور 6 مش سمين مش سمين في شاطئ مين يا رحمه الله عليك مدة الحمل اربع سنين اربع سنين يعني وجين البطن وبتكلم بالراحه لا يا مدة الحمل اربع سنين بس والله ده كلام الشفاه طب صالح الدسلاء ما لكي يقول محمد بن عاملان أننا أرتبوا ثلاث عيال في مدة 12 سنة إبعى 3-4 إبعى عزوة طموة 2 صح؟ إبعى نجد أن شاهدت الأفصى مدة للحمد البطن أمه جاء عليك ينزل من البطن وزي بعضها ببع سنة وحاجه ان الرب يمرع عشان يوسف بقى فتره ما ينسوش فضلوا 24 سنه يعني يقصد ان ولد في بطنه اللي هو 24 سنه ده معناها ان تران يخلد الطب يخلد مش مدينه الغائب وهذا ليس قرانيا وانا بسمع كل حاجه خلاص ما قلت عشان يعني ايه دي صحيح؟ قلت لك جيت عشان مش قريتش لكل المسكين لا لا لا لا لا لا لا كان لك يستخدم يستخدم يستخدم جريتون مبسا فلوك معي فلوك معي بس يرمان الشفري يستخدم ما هي أقصى مدة الحم نعرفين أقصى مدة الحم مستخدم أقصى مدة الحم أن الشرحي 24 سنة أمره يعني أقصى مدة إن الجديد في برد نوع من سنة له ليه؟ قال الأخبار على المالك عن محمد المعجان أن مراته محمد المعجان أهد في كمعين 3 سنة في مدة؟ 22 سنة إذا قلت له هاي الأعش بردهم كم هذا مستحيل من الناحيه الطبيه مستحيل انا اعرف ان انا اخترت انا من الناحيه الطبيه ولكن من الناحيه الواقعيه مستحيل يقع بنسبه 99% ده بقول لك لو وقع سائل او كميه انت في شنطه بيحصل ايه ما بيخربش ما بيخربش بيدخل في بطن واش بنلاقي بقى هو ده اللي الماء والماء كل حاجه رايقه طب انا 24 يعني الكيل بيعمل ايه لذلك تستحادل أن يحدث بيه ولكن القول ربما هو القول العربة بنعازم الظاهري وهو الذي أطلت به قانون الأحوال الشخصية المصري أن مدة الحم 9 سنين وأقصى مدة الحم وهي سنة سنة أقصى مدة الحم سنة والحد الطبيعي للدليل في برد المؤمن كانت 9 سنين Hukukten gudilen er seg om hva? Haa, fannet. Nei, şey? Nuno tog det? Halla, ho. Takk, da, du, men. Du, men, men, da, fa. Eifel, vei, kabaranu akbarat. Takk, takk. Kavaranu, meni? Kavaranu, meni, caerlani. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Kavaranu, meni, da? Kavaranu, عظيم تدريل من الادم ان انا اخده وهي الارم الكبر وخلق بكتيريا الكبر اللي بتسمعها دود قولك الدود في, في الارم يوم كذا الدود هنا مصطق ايه؟ البكتيريا دي البكتيريا اللي بتتبخش على المثان دجل وقت بتاكل دخم وتعملها في كل صح؟ وهذا فأطبار ثم اذا شاهد من المصار حد عنده آية في المصحف جمعت الإنسان من خلقه إلى بعثه كهذه آيات بهذه وجذره عندك آية في المصحف أو غير المصحف جمعت الإنسان منذ كان نطفا حتى يقبر حتى يقص من <تصفيق> غيره لا هو هو كان سألني مش بالوجزه دي لا مش ماشي حاجه كلام ايه والله دي الحمد لله وجزا عن السؤال اي حاجه صغيره خالص انت خواجه في الكلمات والعبارات مو من بطن نور لحد في يوم الجمعه في كام دي دي عليها يا الجيش <تضع> ده بقى ده المفروض بقى ايه تفسر بقى وتقعد كان مثلا ان الراجل في القشره الواحد اليوم اليوم من الناس دي الواحد الراجل جهاز كم حيوان منه وفي القشره الواحد مطلوب, مطلوب عشان افتقي عشان اتنصر المرة كم حيوانة عمي؟ ايه حيوانة عمي خمس ممين من ستمائة مليار يمشون اعجازة الحياة الجانية او الفيدي التوقيح ديه ليه دي ايه من الهاتف ومع حيثة الهجب اللي انت نورفر بالطب الحقيش الاطب ايه يا اولي هزا ويه دي في حاجات كثير مازينة للهجبها ولذلك يقولوا واحدة مثلا مثلا بتعمل عشرين سنة وتروح تخالي دي الناس استقرأ معين عمل التوضيح صباحا وعمل التحكم من هذا وعمل التعامل التعامل التعامل وما كله فاشر فاشر فاشر فاشر وعشان تعمل حاجة دي دي دي دي عصر ملاك والعشر وبعد جم سنة ها؟ وبدون تبديل ها؟ ايه بحامي ايه بذكر من عازل تجعني بقى يمتنى على التعادل بهذا الامر العظيم خد الى انسانه اه دكتور الشيخ الجانين ايه بطنمه بعد, بعد سنة يتعفن ويتم لا ما يتعفنش يا حامي ما خلاص بقى يبقى خطر عليها ايه ممكن خالي يعني؟ اه ممكن يموت سبطنمك بفضل وممكن بعد السنة باية انكم يموت. في البحر. مش يتحمل يموت. بس. ويبقى خطر عليك. يعني لا تسمى. المهم على الاشياء عدل بلتها ما يفتحوا. اه لا. ما شاء الله يشعر تنفيزيونية دي يعني ايه. بصراحة عامية. احنا من خطف ده يعني كان تمرد اكتر بالتحويل كده. نتحمل. يحسس وشارك يعملين عشان مسلا يجوه الجريم ايه ناسة تطور ولا نعطو وكده وقد يصيب وقد يوضع وكده وعلى صورة طبيعي وكانش ينصر بالطبع الكلية ولكن معني اشاكل في جميعها اصعى الارضايا هم؟ يصيب. يتجاع بخلوم كمه اوو ايه الكيصري اصحاب العديل ايه. نعم. ايه الكيصري اصحاب العديل ايه. ايه طبعا ايه. ايه. ايه طبعا ايه. ايه. ايه ايه. ايه. هي اسهل في قروب الدفع المنظمة ولكن سابعة سيت كم ما بعد من جهد. فيه عادل امرأة الولادة بنا. انا عادل الولادة لانا انت تبتيل ارحباك. ما ايه يا دكتور. نعم? ما ايه. يا? قبلي بلادات كيسترات. فيش معنى. بس ايه يعني انت بديل زي السيت. ليه بديل زي السيت. اللي كانت زي قلت لك يعني. واحنا تبليل خيصان مرحب. فانت جرحت بقليل وخيامت. ومعدين قيصاني تاني جرحت طباحة منك مخيطت ومعدين مرة فت ايه؟ جرحت طباحة منك مخيطت تيكب عنك من الولادة الرابعة منك لا ماروكش بقى في التخالي منبلي يا ابني ولكنك الصباح متبكري انا اللي مولدها معارف صباح متبكري فممكن يحسن للشدارة طب ليه باسد قلتك حيولي ده لكي مالش توليده طويل ولكن لا حصد لا المساء المسائل في دارعي إلا منراحي مناطها حياة الحيوان الملوى حياة الحيوان الملوي الحيوان الملوي الحيوان الملوي حياة منذ تصنيعه إلى موته 3 شهور 3 شهور أما بالنسبة للرحيم يعني تدورت في, في الرحيم ما راحب. لكن منذ تصنيعه تصنيعه الى النهايه بيقول لك ايه تصنيعه يعني ليه سبب ثلاث هضات او ثلاث من الشخص الشخص سمح لا مش شرط حيوان المدني منذ تصنيعه في ترسه الى ان يموت كم شهر تمام كده يجي عجلت المريب مساء عامة العوانات انه طعيه فرم يقوله ايه مكوطة عادة وقتين ثلاث سورة علاني ثلاث سورة علاني يشوف <تصفيق> ايه الوقت يا دكتور معانيش هو حتى الوقت انه الوقت ده ممكن ان هي الشافة ديها حامل او مش حامل مغرد اش عدد لكن الوقت ان هي ممكن ان هي ليه العدة بتاعتها ثلاث شهور ان هو حتى اللي مات على زوجها ان هي الممكن ان العوان ما نو يبدأ شهور فممكن تبقى حامل بعد ثلاث ش <سؤال> لا طبعا ده ده احترامنا الصح احنا واخدين الصح النهقه الكبيره ده مش, مش هو موجود على القدر لغايه موت طال شهور لا لا لا هذا بالنسبه للحيوان للحيوان المالي حيوان مالي عاي في بالنسبه للضاني في الكوشيه ويندئ يتكاول عند الراجل اما بالنسبه عند المرض انتقاره من الراجل ديش بده كده كان مش هندس ليه بس. إن, ان هي اصلا بيقول ايه العلل ان ربنا سبحانه وتعالى ظبط ان هو عاده واحده حتى لما قف عنده وجع هو مهم ان هو يسيب اللي هو يشوفه ان سوى امر شارع الامر المناصر الحنى وتعالى لان فيه غرض واحدة ببقى زوجة مسجون وعب بعيدة انا مسلا بالو كم سنة. و بالو لازم ان تقضي التلت التلت التلت العيدة دي التلت. العيدة. <دك> <وزمن>. لازم. فالامر شارع المنوش ده اه. أخبرين, أخبرين. Cool. اه. اه. اه. ده نسبة ليه? تتبقى المقطع لك. قلت للمسانه. من الجيش انا من خطه الخرائط وخدنا كل الشعبيه استسلمتهم معاهم فربطات ثم نرجعوا شباب وبعدين نوجه للكامل عشان السيد واحد الثاني مفوت عند وجهه جهزهم شركه نعم ان شاء الله بعده خلاص خلاص وبعيد cosine ثاني مسؤولين وين كلمه خلود قلنا كل وقلنا هنجيب كلمه خدنا صوره فيها الداله وقلنا ان الجزء النصي اتحول من الفقايط فيش كلمه النص الثاني بيقول لي في كلمه ها دي اكثر كلمه كبيره جرام ها لما يق Besten er en wykorråd til S怎么 hilsp Baker, som er jeg ble avtrykna indre, KolleV statistically. N Chris gikkilde liten en ABS tide inn, og en unglig sabatteri tikk til Fyller timmeer, sam Sydrikios er den, og det ellびkte samme herhansene, يعني لو نرفس كل التعليم ناجين اه? في الله امر الله عز وت sais from هذا الانضيش ما يعيش ما يعيش كل المغطوب منه يعني ممكن برجل صالح وعامل وعمل وعمل وعمل ان ما عدش برجل صالح عمل وعمل وعمل وعهم وعهم ي súper بقى فيها واحد مننا كيفية العيوب د entr First of pus كل واحد مننا BET 회 nickel اذا بقول كل بكل... التعارق والطائبات فربنا دوك الى كل لما يقضي الامر نعم ما تشوف صوت نص ساعه اقول اقوم نصف اول حاجه نقول زي ما بنقول يا عيله جنون يا عيله وبعدين اقدر اتكلم عن النوع من النوع مصر مصر أين تريد فإن تنزيش كلمة ليه ممنوع عن مصر أنا أرابك المسافات عشان تعرف مصر كريمًا ممنوع عن مصر ما قدشي مصر ما قدشي مصرا فالنحان أون مصر ويزيك ترماني آلو احبطوا مصرا وإن هذه مصر لي ليش مصر طريق مش هنا الموضوع ده الباء الجيم يبقى ده المطلوب ان تاخدها كده صح ممنوع الى واحده كل الممنوع الايه الى من الصرف لعله اسمها ايه طيب خمسه نحن نتكلم عن اسماء لا نتكلم عن افعال من ااا الموضوع هو الصرف صح؟ صيغه امتاع الجموع واحنا هو صيغه امتاع الجموع احنا عاملين اللي هو كم جامعه خلاص طلب جمع تكسير ها هو الجامع مذكر سالم وجمع المسلمون جمع هكذا ثلاثه قال اسم مين مذكر مذكر صحيح فما المذكر الشائع اذا انتهى ياءه ون او و ن نسميه ده مذكر جاي المؤنث الساكنه بتاعه فتاه مستيمات صائمات ها عابدات سائحات كل دي جمع ليه يا ليه المذكر ده لهو كم ينفسه وهو ابن وهو ابن في طريقه جميل, جميل التكسير جميل زي قناديل معات القديم سمايل التكسير او الف جم القديم ده بيدير عندها حرف حرفين او ثلاثه ثلاثه بنسميها صيغه قم التجموع معات دين كامل يصيروا يحكموا قال ما في دول دي بقى دي قلنا لما الشيخ قلت معاهدته ما ينفعش فيها واي اي كمان تكسير الكرص لا لا الصراط بتاعه محمد قال الف لو الف وبعدها حرفين او تلاته لو تلاته بنبص الشكل زي مثلا انا دي دي بوايه شكل خلاص ما ثاني عواد صيغه منتهى بالدال صيغه منتهى في جمع تكسير جمع تكسير اللي هي اللي هي جمع مذكر سالم وهي جمع مؤنث سالم يبقى النوع الثالث يحمل اسمين يبقى جمع تكسير جمع تكسير منتهى يا ولاد في ايه سير سير علي تكسير تنبذوا تكسير منتهى بمعنى ايش يا شباب عارفين او ثلاثه ناقص عفوا في الحاله ها يعني ازاي ممنوع من الصرف من الصرف يعني ممنوع بالتاء يعني ما ايه بنسموها ايه في التانيش مبسوره او موجوده زي مثلا سالوا بيضاء شمال ارم منتهيه في التانيش بتشيل التانيش ايه مقصوره على التانيش بيضاء في البيضاء منتهيه قال التانيش ها عايز التانيش يبقى سوى قالت تأميس مخصورة بيضاء قالت تأميس مغدولة يبقى إذا إذا انتهت الكلمة انتهت وكذا بس سيد بذكرت إخواني موت عشان ايه اللي ما قدرت معي تاني أنه وهو درس الدرس ده سهد نحن تعلينا في المدارس المصعب هو مش صعب هو شعب أسهل حاجة في الدنيا عشان تفتكره ما تنسهوش كين النص أو النص مصر لو هي منصوبه مصر لو هي مجروره الممنوع من الصرف مجرور بالكسر المجرور بالفع ما ينفعش ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين ما ينفعش ما فيش حاجه في اللغه العربيه اسمها مصر مصر دي مش بلد مصر دي اي بلد يعني اذا ربنا قال يا قوم انا عرفت على طول ان دي ايه اي بلد مش مصر بتاعتنا اهبطوا مصرى يبقى ايه؟ نعت بلام بما لانها ممنوعه من الصرف يعني ممنوعه من الصرف يعني ممنوعه من, من, من التنوين ليه ممنوع من, من التنوين بالنسبه لمصر في كلام نتكلم عليه ان شاء الله يبقى انا عندي فاهم الفرق بين ميلا وسما حمراء وسماء لسه كده كويس انا عايز تركز معايا عشان تعرف يعني ايه ممنوع من الصرف ممنوع من الصفف اوب Tab 30 يعني ممنوع من التجوين اللي يال Sho دي ما يفعش على له في النوع The meals theifer ممنوع من الصفف في ممنوع من الصفف العلة واحد في ممنوع من الصفف العدي في ممنوع من الصفف اللي ايه فانا أخذنا الدرس الأول ممنوع من الصفف العلاجي بمعي دين سيجد في الجحة slate un piang يعني بتاي Pent屋 اي دي تاني سموت دهي بايظه ممنوع عليه اثنين ممنوع عليه اثنين ايه جهه عاليه على وش ايه عيله ثانيه اهو على وعيله ثانيه ايه عيله ثانيه ها ما؟ ماشي ما انتهى بالف ويمون زائد الجاي هو الاول اول حاجه نتكلم فيها معانا تعالوا يعني يا ف يعني اسم واحد هو اسم اي رمضان حندان ها؟ حندان, حندان. <تصفيق> <تصفيق> يعني واحد يقول لي بقى ما اتنهل نادي اقوله واحد عالم اسمه كده واحد اسمه شعبان هتقول لي انت بتقول عالم وانتهى بأده مو سيجدتين هدوه ها؟ دي في الرمضان يعني اشتغل اشتغل اتشارته ويوخذ من عائمة الرمضان طبعاً رَمَضَا جَفِحْ وَحَطِطْ عَنَيْهِ فَنُونَ أَصْبَحْ رَمَضَا شَعِبَا او شَعَبَا ومنهم شَعَبَا يعني اتفرع كمعان باشر؟ ملتون شباشر طراص؟ <تصفيق> شَعَبَا وما نحط على الفنون جديد كيب ها؟ ها؟ رَمَضَا شَعَبَا ها؟ وسمه نفس الكلام الف و ن هو ع يتسمى ب او متسمى ب وفي نفس الوقت انتهى بالالف و ن زائدتين في الحاله دي نسميه ممنوع منو منو من الصرف يعني ممنوع من الصرف يا هادي ممنوع من الصرف ممنوع من بالال شعبان ما ينفعش يبقى انا بهزر صح عاوز شعبان رأسك كنان بإنساني وأنا صعب يا كنان معا عين لما انت تكون فيزيا و كميا و وط مش اعرف ايه و في البلاء في البلاء ما هو صعب وبعدين دي يجوف قدام كدام زيدي معاس يعني انا ما اعظمش انت عفيتك استوامش حتى من دي انا في المرات و تكتوق قدام ايه سبب? ان احنا متعلمنا الصحف في هذا. صحف على رب. والتاني. ممنوع العياجين. ممنوع من الصرفين سببين? السبب الاول العالم العالمية. والانتهاء بالالف والنون سائلتين. عالمية عن واحد يتسمى باسم هايش الأسماء. شعبان. رمضان. عثمان. انتهى بالالف والنون يعني نوع من التنمين يعني نوع من التنمين يعني نوع من يعني نشوق هش شعبانهم رمضانهم إيبا ده ما إيه اللي بتكلم؟ إيبا أنا من ده ما نعرفش دول عربها ما انتعش أفعال من بردود شعبانهم رمضان حضر رمضانهم تعرف على طول انه صحب الملك؟ كتاني عالم ها؟ حكي في نجل تخلص يعني ايه خلصنا مش يعني لو حن بنضربك خلي كل حاجه بايه من وانا من وانا على طول منوده افتكر افتكر ممكن كويس دي طبعا دي قله لا دي مش حب حب دي حلقه ما هو ما هو ما بيقدرش في اي هو اللي يقدر طوله غلط ممكن اي رجل ممكن فيها بس ما يقدرش في اللده اللي هو العصبيه نحو دي واللي ده مهم هذا عارف انت احس ممكن تقول كان عامه كان مركب تركيب مزجي يعني كلمة تخد بقى بورس عيد كلمة بورس عيد فهم شاب رخيد بقى عالك بقى عالك لما تيشوف تكلمات دي و تيشوف تريفك و اي قد و تقصد منك فكانها علم في بلد في شطر بلجيكي في شطر سيدي يعني علم شطر حيفش بلد علم ده احنا بلد موجوده في السلطان علم وليه هذه الاشياء ممنوع من الصف ليه هتقول لي لعلتين واحد العالميه الدنيا عايزه ورغبه في تحقيق يعني دي كلمتين وطلقوا في كلمة معاية تاين ها نسمعين ايه تاين تاين تاين ها, <تكلمة> <تكلمة> ها. في كلمة معاية وان دي اصلها بور سعيد اصل دي الخوالق او سعيد في سعيد لما عملوا لما حكي بقولك في دولي سيبس في الداريخ المعاصر اكبر نصف فريس بالدنيا وكان صاحب استيديه السعيد ويمكن ديه الحسن اللي عبتني فاليك عم سواجع سعيد وقال له استيديه السعيد وقال له نعمل ومشهر فتاهم نعمل ديه ونعمل ايه وشبه حراكم ولكن المطابق تليقه كان نصاب والزيب في بورس عاملين له ايه؟ تمساد عشو تمساد ومرضوش اللي هو تاني على اين دي دي ديال عليناه؟ على, علي الاستعمارين يعني فاشوه مش استعماره بس ده كان ايه؟ نصاب ونصاب اقلالي يعني الشاهد فعال مصر. موجود يا دكتور نعم ليس منصوب بور سعيد دي بتنس بيتحاش موجود دلوقتي دي حاجه ثانيه الشاهد بور سعيد فعا عامل مين المينا في اللغه الانجليزيه اسمها بوك بوك بي بوك بوك بور سعيد فكيد تظنها كده بور سعيد يعني ايه مينا سعيد من قصف الاستعمال من قصف الاستعمال ما لهوش بورت ايه بورت سعيد بورت سعيد فاصلت كلمة مركبة من بورت ويسعيد فنوضع الحكام بيشتكين تطبيب ايه تطبيب كذلك شبرة خير نفسي كلام شبرة وخير فهم عدد ستين على الارض اصبح ايه شبرة خير كلمة بعدها الناس كان مركباً تطقيباً مذجياً فالمريضي قول لي ما هي آآ شكاً عملت لي ما هي السبب انه برسائينا نعمل الصف ولكن السبب في ذلك ان هذه النظر مركبت تطقيباً مذجياً مع العالميين لعلتين خلاص؟ عالمية يعني اسم البلد ومركبت تطقيب مذجياً لتالي كان رباً ست يعني اللحظة الخير اخوة بتاني حد ده حد الناس لنعطي بسم الله يعني دكتور العلمية تطلق على اسم جنس مين؟ العلمية يعني يعني اسم الاسم مش اسم الاسم يا انت اسمك ايه؟ وانيه ايه ايه ايه بس يعني اسم شخص اسم بلد اسم مين مش جلس. هو في جلس اسم الحديد. دي جلس اسم شخص. على روية الله. زي بسا على الحديد. اسم بدأ. اسم خارج. اسم حاجر. اسم مدينة. اسم بدأ. اسم عزوة. فلنا بتنسميه عالم. خلاص يا قمنا? عالم. انتهى بالفرموزة اللي بذلك. عالم بركة التركيبة المزينية. معلشة نضط حدوش. نه? عالم اي ها؟ هو بقى ما عادش اقول يا عم الشطه اسم معجوم معجوم ايه؟ ومين الصغار ايه معجوم؟ انا كده الفس لما تسمعها اول حاجه كانت انت ايه ها؟ لأن حاجة كده يعني يبقى بها كدير اه حاجة يعني ما بيته ولما في فمه قد تشتح دي بلو بصول فرط لما تقلق بصول فرط كلاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاك ووضعك صدراني بمنا جيش خني وغيراً ما ديكتك في فمه تسعني من نفسه ويعيائكنا نفس الكلام بنا كنا قولي لك العالمية معها تقمون تكيري تستقر ايه عازي ليه فيه كلمة في هي كلمه هنا الكلمه الاولانيه كلمه عمر والكلمه الثانيه كرز دول اسمين دي دي مش عايزه تنزلهوا معايا كلمه عمر ايش اللي اسمه عمر بيقول لك ده تقوله معدول مش لو معدول مش هيعمل شيء انا اقصد الكلمه دي عامل عامل عامل وامعجلينها الى ها قوس قزح افر قوس قزح اللي هي اللي انت بتشوفها دي ولا اذا قوس قزح شوف قوس قزح ده الالوان اللي هم السبع دول في السما ولا تشوف قوس قزح بتظهر في ايه الشتاء طب ما قوس قزح بيوخذك ها صوتك يا عمك معذور في معذور ايه ولا تصاعب راجع ويعير الى وزح على وزن فوق عين نغزل ما نترك امور الشيخ احنا نفس الصاعه فازا نترك اول ثانيه انت ليه لا مش مش ها <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ايه انا عرفت من محمد ماشر من قصة من البلد الثمانين ايه أهل. أهل أي انا عرفت, وصو. عرفت وصو. ايه اهل اهل يعني اهل انا عرفتهم على قصوهم كبا هو قصوه في الخط فكذا ايه عرفت ان اهل اصلها عامل وقضي بها الى عمر ايه انا عرفني ايه باسك ان اصلها قازح وقضي بها الى قوزح اهل اللغة ده عادي لا مش عادي بصاتر السماع علمائ اللغه اقرب في المعايره اللي انا جايه كده اسمع كلامهم فلما لي عمر قلت اسمع دول عامه خد معدود خالص زي مثلا لما انا قريت كده قريت كده وتعلمت ان مفيش كلمة في القران الكريم معدوده الا لكلمتين عدد ثلاث واربعه جميعين يقولوا كيلا. ما فيش كلمات في القرآن الكريم معجولة الا ثلاثة ها? وهو بعمل. في اصلات ثالثة وغلية. ها? اصلات ثالثة. اصلات ثلاثة ثلاثة. اصلات ثلاثة ثلاثة. وارضاع اربع. ولعله كيف يتمسنا برضو. اصل كلمة لما يقول لك ايه الجماعه دول 2 2 و3 3 و4 4 تقول 3 3 و4 4 و2 2 دول ايه؟ لما هنا مصر وشرسه وراكن مش عالميه مش عالميه كده ما يحطوش فلما تقول لي ايه معلول. هل تقول لي ايه اسباب ايه العينتين ايه ايه حاجات انتموهم من الصرف العينتين بقى. علم وانتهى بالف ونون زين اثنين علم ومركب تركيب مجري. عشان الشكرة. علم وانتهى بالف ونون زين في عثمان رمضان شعبان. علم ووجب التركيب المجرية يعني على بسطوك الميتين يا شاهز مع بعض المسالة. مستدورسة رأسية. ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ باعي يا واحد يجيب ده سلطة. يبعانا بواجر التخيير ما زي. عالم ها؟ مع العجز زي كلمة؟ عمر. أوه. اللي بدي لها يا. كما حتول لغة الارضية. ولا ما اللي يعني لفى من كل اسم كده جاء على ودن فاعل. لا لا يا عمال الشاكة. ما نبيش تبهولها تبهولها. والماء عربي يقول كده قال لي عمر معدول عالي قزح معدول حاضر صح <تصفيق> يا <رب. تصفيق> دكتور ما تنصيص ولا ماء عربي تقابل... تقابلنا كلمات اخرى يعني لو ازاي ما ليش نرجع نس... معايا من تنصيص ولا ماء عربي تمام انت تتكلم ايه شو تتكلم يعني اكرامها لا كان في كلمه وافقت قدام وين مش عايز ايه قال دي موجه عايزه اروح بنزين او زي سنار زي قوس المحيط ها؟ ابو رند لا لا دي معايا موجه من طبرات دي موجه موجه بس ده المقدر بتر في اللغه اللغه موجه من وجس كنا بنقول لها لا لا انا معايا في الحته كده موجه يا واناك انت ممكن تتدور على حاكك تدور على المطمئة كبير شوى يعني يهني شو يعني هو يتوهن صديق بس هيفيدة تأخذ مع المكافة من ينتعيزه يعني من اكثر المعادة من انت ممكن تقرأي هو معجم كيسان العرب يعني هو ده مالطويل اولي ولا مقصر فيه المعادة التانية يتوهنك زي مثلا الخموص المحيط الخموص المعادة يجيبه على كباره ما كيش ينتعيزه منذلك انا انسى اقول لرجل يشتغل بالدرر ويجيب يبقى نقول عالميه مع العدل رضيق ورحم عالم وعظمى سيدنا ابراهيم ضمان هو يبقى واحد عالميه وانتهى بقى الفنون ديت عالمية ومركبة تركيب مدرسي عالمية مع عد عالمية مع عم يعني ما عالمية مع عم نظر عجامي نظر عجامي نظر عجامي يا سباين والنسلم به نحفل نظر نظر من الفوض المتحدة التي تستمت فيه إلا من يوسف ده سيدة يوسف اصح بني اسرائيل يا قوم يا قوم الناس ها ايه عيسى عيسى عيسى عيسى سامح ich ها يواذا يوشع كل دي اعراب عجميه لما تقول لي يقول انا ها ممنوع من الصف النوع من الصفر ايه اهو ان ابراهيم كان امه ما ينفعش اقول انت يا لو حد يقول ان لأن ابراهيم ده انت عارفه دوغه ليه ني ابراهيم معايا من اعجامي عارف ده عمه راجل اعجامي مش عارف يبقى حضرات ماذا في اشياء ثانيه قلبيه ولاجل الاعراق دي صالح في الحاره واللي دي ده ممنوع طب دي حاجه ده ممنوع ولزي ابراهيم احيانا قلت طب ابراهام ما ده عادي سيدنا جبريل وداود زي كده ممنوع قال لي الصرف والنوع الصرف الايه ها عملت دينا اعرابيه خلاص جمعنا ب 4 4 4 عين مع ها على باء مؤنث تنئيس يعني ايه الجنسيه علم مؤنث <تصفيق> عين مؤنث زي مثلا وجه الاسم مش واحد اسمه حمد راوي واوي تقول لي تعالى يا راوي اسمه راوي حمزه اسمه راجل وتقول لي مروه الصف ولا فاء سعاد ها ومؤنث التانيث هنا تانيث لفظي تانيث تانيث يعني, يعني ايه نفسها متاه بنسميها سائد التانيث مع انه على راجل ولاهي اللافظه لشاي احمد ونسد اللي جه لفظ ها في حد تاني التقييس مهندس ونسد ها ها لا اه ممكن معلوي ما فيش في تقييس مهندس في التقييس ده دي مثلا فاطمه عائشه فاطمه دي قالت يا محمد تقول لي ايه ها انت لي موال على وهو ايه حفيظي ها هو ان هيش واحد ده مهندس مهندس في واحده امي تبقى مهندسه فنيشه ها ها حفيري؟ حفيري؟ بس مش لوجيه ايه برضه هو جاي لك جاي جاي مهندسه فني حبيبي بس اللفظه نفسها مش مهندس بنقول هو مهندس لما تيجي تقول لي التميز من اسباح اللي بنوع من الصفر على وانتهى بسيعة بسيعة بسيعة على ومركب تركيب ماذا على وقدروني يا بيه على معه على من نعم بس ايه حدي ثاني حدي فين يا حدي ثاني روى يا حدي ناشي نعم بسر ايه ونعوى الصفر على ايه قوم عينوشه وناشئ لو وناشئ صاصو بصح كده يا اكرامي ودي علم اسمه ملك وفي نفس الوقت قلنا اشتلش لو يبقى دي ساعتي برضه نور تاني اسمها ها تعالوا يا هند في كيبسيت معلوم ودغنه وتكنيش في نوع كمان حد معاك كشك ها لا خالص ما هوش كتاب في حد معاك كتاب تقول لي اخر حاجه ايه وزن الفا وزن الفا وزن شهر بره وزن السعر يعني وزن السعر يعني ازاي عائل وكيف يسمى بيس في اسم وكيف يسمى ولكن ايه لما ديكي شوفوا في قصة الفعل يساعد يساعد يساعد يساعد يساعد من أحمد نظرة دي على واسنة الفعل <تصفيق> على واسنة الفعل يعني يعني وزني فعل. يعني دي الوزن دي قد يزين. قولك الامر يزين وانا قصر. بس الواحد اسمه يزين. واسمه احمد. انه احمد واشكره واسمه دي دليل عن انه اين? فعل. قولك الواحد تصدق اسم احمد. ها? ندراء. ها? اسمه ماجر. بارو بارو بارو سيبت ها? الواق نفس الكلام. كل مهارة تأذيك صير شخص يبقى يا ايه؟ يا فاق وفي مكانك يتسمى بك فلما دي تقول لي ايه السبب ممنوع من, من الصرف ايه يا باشر ايه ممنوع من الصرف ايه ممنوع من يا باشر ممنوع من الصرف يا من يا, يا باشر لانه على شفت نفاق شفت نفاق فلما تقول لي ايه ايه الستة عندنا اسماء أسبق... الممنوع العلي... اللي... من الصرف العين العي واحد ها علم مؤنث فنون العين ثلاثه اربعه مع التاليف فكره وزنه في بالك شيء عاد هو حاجه بسيطه وسهله تتدرب عليها إذا احنا الوقت اخذنا من ممنوع للصطف من تعريفا يعني من نوع التنوي أمواع من نوع للصطف العيد ويغزي الوضعي وصيرا كنت من نوع العيد الكام خلاص؟ كلام بسيط مساعدة مشرحتك أي تلاتيك معايا؟ نفسك يا عمشي؟ ماذا؟ هاسوا بس هي كام دقيقه 10 دقائق فخور تويازي بس صعب يمروا